ولربك فاصبر فإذا نقرفنا قور فذلك يوم إذى يوم عسير على الكافرين غير يسيئ ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما ممدودا وَبَنِينَ شُهُودا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدَا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّ وَقَد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 ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا 117. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر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 112. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب فِي 113. في جنات يتساءلون عن المجرمين 114. ما سلككم في سقر 111. قالوا لنك من المصلين 112. ولم نكن نطعم المسكين 113. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معفرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة 112. كلا بل لا يخافون الآخرة 113. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وَمَا وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة